بسم الله الرحمن الرحيم الأبات حديث الغاشية وجوه من يومئذ قاشعة عاملة ماصبة تصلى نارا حامية تشقى من عين آنية ليس لهم ضعام إلا من رحيم لا يُسْلِمُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ وُجُوهُهُمْ أَوْ نَذْرٌ لَاعِمًا لِسَعْيِهَا رَاضِيًا فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيًا فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ سيهر شم مرصوع واصواب موضوع ونمايق مصوف ودعابي مبثوث افلا يعون الى الذل كيف يقف وان الى السماء الى فريات وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَاذْكُرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ تَشْتَعِلُ عَلَيْهِمْ بِمُصْطَفٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فيعذبهم الله العداد الأكبر إن إلينا عيابهم ثم إن علينا حسابهم